إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ودنت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولا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 يجادنونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله اللَّهُ الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم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 فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى وانتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إِنَّ الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاف مِنْهُ منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به.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 سأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُعْبَثَ أَضْرِبُ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِ في اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 ومن ولهم يومئذ دبره إلا متحلفا لقتال أو متحيزا إلى فئه فقد باء بغضب من الله, الله ومأواه جهنم وبئس المصير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 إِذْ تَسْتَفِكُهُ فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ فَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا أُعُدْ لَنُثْبِتَنَّ عَلَيْكُمْ فِئَتَكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 واتقوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الذين ظلموا منكم خاصه، واتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم واعلموا أن الله شديد العقاب.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 فإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لكلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمْ إن, إِنَّ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِمَّا إِنْدَكَ فَأَنْفِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ إِتْنَاهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَوْفِرُونَ وما لهم ألا يعذرهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون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 فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميذ الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم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 نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غننتم من شيء فأن لله قمسه وللرسول ولذي القربى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 وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أَعْيُنِكُمْ قليلا ويقلنكم في أَعْيُنِهِمْ ليقضي الله أَمْرًا كان مفعولا وَإِلَى الله ترجع الْأُمُورُ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئه فافبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأفيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِنَ فِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقْبِهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ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 ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأذبارهم وذوقوا عذاب الحريق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 الذين عهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشدد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وَاِنْ مَا تَخَافُنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَتًا فَسَنُبْدِ إِلَيْهِمْ عَلَا سَوَاءٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْتَمِنُ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَيَعِدُهُمْ مَا اسْتَقَامُوا مِنْ قُوَّةٍ وَمِنَ الرِّبَاطِ فَالْخَيْلُ تُرْهِبُون بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وآخرين, وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أَن يخدعوك فَإِنَّ حسبك الله هو الذي أيذك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ الله اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَذِّرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى القتال إن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 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن الف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي ان يكون له اسرا حتى يثن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم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 وَإِنْ يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَلُوا مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَادُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي ثَبِيتِ اللَّهِ وَالَّذِينَ أَوَّلُوا نَصَرُوا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 وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ